اما بعد معاشر الاخوه والأخوات مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك ان شاء الله تعالى لنتدارس سويا فنا من فنون اللغه العربيه الا وهو علم النحو العربي و هذا المجلس سيكون إن شاء الله تعالى متناولا لشرح نظم المقدمة الأجرونية لابن أب رحمه الله تعالى وسناتي ان شاء الله تعالى على ذكر نبذة وجيزة من حياة الناظم. ونبذة أخرى وجيزة عن حياة صاحب المقدمة الأجرومية وفي مجلسنا هذا، في مجلسنا الأول من هذه الدروس، سنتطرق إلى مدخل لمبادئ علم النحو العربي، ثم نتطرق إلى مدخل الناظم رحمه الله في التعريف بالكلام. وأنواع الكلم فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل فكما جرت العادة لدى أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا أنهم لا يشرعون في دراسة فن من فنون الشريعة أو أي فن من الفنون متعلقة بالشريعة إلا وتطرق إلى مبادئ هذا السن وقد سبق الحديث عن المبادئ العشر في, في أول دروس أصول التفسير تلك المبادئ التي تتناول التعريف بالعلم وذكر موضوعه وذكر ثمرته وفضله ونسبته إلى العلوم الأخرى وأيضا يتطرقون إلى ذكر الواضع ثم يبينون اسم هذا الفن واستمداده وحكم الله سبحانه وتعالى فيه ويختمون الحديث عن هذه المبادئ بذكر مسائل هذا الفن فيقولون رحمة الله عليهم إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستنداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرف فنشرع إن شاء الله تعالى في ذكر مبادئ علم النحو العربي ويحسن بالطالب أن يعرف مبادئ كل فن فنقول أنه حد علم النحو العربي. فكلمة النحو في لغة العرب لها معان كثيرة. تصل إلى عشرة معان. لكن أشهر هذه المعاني والتي يتداولها الناس فيما بينهم هي ثلاثة معان. المعنى المشهور الأول أن كلمة النحو تأتي في لغة العرب بمعنى المثل فتقول مثلا محمد نحو أبيه يقصدون بذلك محمد مثل أبيه ولازلنا ونحن نستذل بالقرآن أو بالسنة نقول نحو قوله تعالى نحو قوله تعالى أي مثل قوله تعالى إذا هذا المعنى الأول وسنرى إن شاء الله تعالى بعد قليل إذا عرفنا النحو في الاصطلاح نرى العلاقة الوقيدة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي فالمعنى الثاني للنحو هو المقدار كقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري وهي تصف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام للنافلة فقالت إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا سيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام يعني تقصد أن صح أنه صحيح أنه رخصة للمسلم لأن يصلي النافلة جالسا ولكنه إن أمكنه أن يقرأ جالسا ثم إذا هم بالركوع قام ثم ركع فهو أفضل وانتبئوا إلى استعمال هذه كلمة نحو، فقالت فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأه ووقائم ثم يركع ثم شجد الشاهد نحو من ثلاثين أي مقدار ثلاثين أو أربعين آية هذا المعنى الثاني والمعنى الثالث لكلمة النحو هو الجهة فقول الباراء رضي الله تعالى عنه وهو يتحدث عن القبلة. والحديث رواه البخاري يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا نحو بيت المقدس أي جهة بيت المقدس هذا من حيث التعريف اللغوي لكلمة النحو أما التعريف الاصطلاحي فهو فإن النحو هو أصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية أو العربي أصول أي قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعرابا وبناء وما يتبع ذلك سنشرح التعريف ان شاء الله اعيد التعريف النحو في الاصطلاح ما هو؟ هو أصول يعني قواعد تبنى عليها الفروع ولازم نسمي أساتذة النحو أساتذة القواعد فنقول جاء أستاذ القواعد ونقصد بذلك قواعد النحو فقالوا هو أصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الفرق بين الصرف والنحو من هذه الحيثية فالصرف يبحث في الكلمة في أولها في وسطها في آخرها الصرف أعم من حيث البحث في الكلمة إذا إذا سئلت أيهما أعم طبعا قديما للفائدة فقط قديما ما كان العلماء يفرقون بين الصرف والنحو إذا قالوا فلان النحوي ويقصدون الصرفي أيضا أيضا فما كانوا يفرقون بين النحو والصرف كان هذان العلمان متلازمين دائما وهذا يخدم الآخر لكن بعد ذلك مع مرور وتطور هذا العلم فرقوا بين النحو والصرف فإذا سألك سائل ما هو الفرق بين الصرف والنحو فقل له إن النحو لا يبحث أبداً إلا في آخر الكلمة إلا في آخر الكلمة أما الصرف أما الصرف فإنه أعم فيبحث في أول الكلمة ووسطها أو في آخرها إذن فمن هذه الحيثية نرى أن الصرف أعم لكن النحو أعم من ناحية أخرى لاحظوا النحو أعم من ناحية أخرى فالنحو يبحث في الاسم في الفعل والحرف لكن الصرف لا يبحث في الحرف ولا يبحث في الفعل الجامد لا يبحث في الفعل الجامد إنما يبحث في فعل وفي الفعل المتصرف فلا يبحث في الحرف ولا يبحث في الفعل الجامد فأيهما اعم من هذه الحيثية فإن النحو أعم إذا بينهما عموم وخصوص بينهم عموم وخصوص مطلق يجتمعان في شيء ثم يسترك كل منهما بشيء اخر إذن بينهما عموم وخصوص اعيد قالوا النحو وصول او بينهما عموم وخصوص وجهي من وجه هذا عام من وجه خاص من وجه وذاك عام من وجه خاص من وجه نحو أصول أي قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم بهذا القيد خرج بهذا القيد خرج الصرف فإن الصرف لا يبحث في أحوال أواخر الكلم فقط لكنه يبحث في أوائل الكلم وأوسط الكلم وأواخر الكلم لكن بقي هناك علوم بقيت هنا علوم داخلة في التعريف مثل علم البديع فعلم البديع يبحث في أواخر الكلمة العربية، فيبحثون في الجناس، يبحثون في، مثلا مثلًا خاصة إذا أرادوا في الشجع يبحثون، فنل نلاحظ أن البديع من بعض ما بعض من باحث البديع لا تزال تزاح من نحو، فأرادوا أن يخرجوها بقولهم قصود يعرف بها أحوال أواخر الكلمة العربية إعراباً وبناءً. أي من حيث الإعراب والبناء فخرج علم البديع أو مباحث علم البديع من هذه الحيثية لماذا؟ لأن علم البديع صحيح أنه يبحث في أحوال أواخر الكلمة العربية لكن لا من حيث الإعراب والبناء ولكن من حيث موافقتها للكلمات السابقة قالوا وما يتبع ذلك وما يتبع ذلك هناك أمور سنتطرق إليها في النحو لا علاقة لها بأحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء ولكنها متنمنات متنمنات كمعرفة معاني أفعال النواسخ كعودة ضمير فهذه الأمور لها علاقة وتتبع الإعراب والبناء أدخلوها من جملة مباحث النهو لأنها تتبعه العلاقة بين التعريف اللغوي والإصطلاحي شفنا قبل قليل رأينا قبل قليل أن معاني النهو من معاني النهو في اللغة المثل والمقدار والجهة. فما هي علاقة هذا التعريف اللغوي بالتعريف الاصطلاحي؟ قال أهل العلم إن هذه القواعد التي سندرسها في علم النحو العربي إنها جهة الصواب لا جهة. جهة الصواب في الكلام من تحر الصواب عليه بهذه الجهة. فيتكلم مثل العرب مثل العرب أي من أراد أن يتكلم مثل العرب فعليه أن يتعلم النهر وعلى مقدار مقارب لكلامهم وعلى مقدار مقارب لكلامهم فلذلك سموا القواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلم اعرابا وبناء سموه نحوا لأنه الجهة التي ينبغي قصدها الكلام بمثل كلام العرب هذا من حيث حده من حيث حد هذا العلم إن مبادئ كل سن عشر الحد والموضوع قال موضوعه أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب من حيث الإعراب والبناء وما يتعلق بذلك كمعرفة معاني الأسعاد النواسخ كما ذكرنا معاني الحروف سنتطرق إلى معاني الحروف وهذا يفيدنا فائدة مهمة وهي أن النحات لا لا يهتمون فقط بالألفاظ بل إنهم يهتمون كثيرا بالمعاني كما سمر أدلة ذلك من حيث البسط حي عندما نبسط البحوث في مباحث النحو سمر أن التركيز على المعاني له وزن كبير لدى النحات فلا ينبغي أن يحكم بعضهم على النحات أنهم يهتمون بالألفاظ فقط هذا خطأ لذلك فراهم يقولون ليت حرف تمني ونصب فاهتموا بجانب اللفظ فقالوا حرف نصب لكن لم يغفلوا المعنى فقالوا حرف تمني طبعنا. لذلك ينبغي أن نتعلم أو نعلم ونتذكر جيدا أن النحات يولون المعاني اهتماما كبيرا إذن يبحثون معاني الأسعال نواسخ معاني الحروف وغير ذلك مما سنراه إن شاء الله أما ثمرة هذا العلم فثمرة علم النحو له فوائد كثيرة وأعظمها وأوضحها إصلاح اللسان إصلاح اللسان وحراسة اللسان من الوقوع في اللحم حراسة اللسان من الوقوع في اللحم والاحتراز من الخطأ في الكلام قال ابن جني رحمه الله تعالى في كتابه العجاب الخصائص عندما عرف علم النحو قال هو انتحاء سمت كلام العرب انتحاء أي قصد جهة انتحاء سمت كلام العرب أي هيئة كلام العرب الطريقة التي كان يتكلم بها العرب انتحاء سمت كلام العرب ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة ليلحق من ليس من أهلها من أهل العربية بأهلها في الفصاحة هذا هذا الغرض الأول لأنه أن يصلح لسانه فيتكلم مثل العرب والعجيب أنه الجميع يعلمون أن هذه اللغة المباركة هي لغة القرآن ولغة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يعظم أهلها لم يعظم أبناء هذه اللغة أمهم لذلك سمي كثير ممن ابتعدوا عن سمت كلام العرب سماهم العلماء العاقون لأمهم فاللغة العربية هي أم اللغات لكن أكثر الناس صار عاقا لأمه وإذا نظرنا قبل تقريبا ثمانين سنة عقد مؤتمر بإنجليترا بإنجليترا قام أحد العلماء المتخصصين في اللغة الإنجليزية قام وعرض عليهم خطة رشد ما هذه الخطة؟ أفادهم أنه ينبغي إذا أردنا أن نسهل اللغة الإنجليزية فيتعلمها الطالب بسرعة ينبغي أن نكتبها كما ننطق بها والذي يدرس اللغة الإنجليزية يعلم علم اليقين أن كثيرا بلغ الغالب ألفاظ اللغة الإنجليزية تنطق على غير الهيئة التي تكتب فلذلك من هذه الزاوية تصعب هتابة اللغة الإنجليزية إلا لمتمرس فعرض عليهم بالإحصاء بالأرقام أجرى عمل الإحصائي قال يمكن للطالب أن يستفيد سنتين سنتين من مشواره العلمي لو كتب اللغة الإنجليزية كما ينطق بها. فعندئذ قامت الدنيا ولم تقعد، وأنه اتهم بأنه أتى بأمر خطير وشر مستطير إذ كيف به يطعن في لغة هيلار شكسبير؟ يعني غاروا وامتلكتهم الغيرة من جرائي محاولة مساس هذا الباحث بلغة بلغة الإنجليزية. فهؤلاء كفار. ومع ذلك تراهم يغارون على لغتهم فكيف بالمسلم لا يغار على هذه اللغة المباركة التي هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم إذا الأول ثمرة من ثمرات علم النهو هي إصلاح اللسان وحمايته من الخطأ حتى يتكلم مثل العرب هناك سائدة أخرى وهي فهم كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: وكيف ذلك؟ كيف يمكن أن يشترط تعلم النحو لفهم كلام الله سبحانه وتعالى؟ فنقول إن اشتراط أو إن ضرورة تعلم علم النحو العربي لفهم كلام الله تعالى تظهر من ناحيتين. الناحية الأولى انتبهوا الناحية الأولى يفهم بعض فهم بعض المسائل المبنية على النحو من خلال الموجودة في كتاب الله هذه فهم هذه المسائل الموجودة في كتاب الله لا يمكن لأحد أن يفهمها إلا إذا تألم ومشى شوطا يدرس فيه علم النحو العربي فمثلا اختلاف أهل العلم رحمهم الله في مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء بغض النظر عن الراجح فيها بغض النظر عن أدلات الفريقين لكن احنا نبحث في هذا الدليل بالذات فترى بعضهم يستدل بالترتيب الوارد في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسهدوا رؤوسكم وأرزوكم إلى الكعبين إذن فقالوا الترتيب ذكر الله سبحانه وتعالى أعضاء الوضوء مرتبة فينبغي ويجب الترتيب وعلى رأس هؤلاء الإمام الحبر البحر الإمام الشافعي لكن أهل العلم قالوا الواو لا تفيد الترتيب ومن المقرر في علم النحو العربي أن الواو لا تفيد الترتيب حتى ادعى الإمام السيرافي رحمه الله ادعى الإجماع على هذا هو في المسألة ليس هناك إجمع لكن الذي يدرس النحو يعلم أن الواو لا تفيد الترتيب مثال آخر في في مثل هذه المسألة يأتيك قائل فيقول إن عيسى عليه السلام لم يرفع حيا فتقول له كيف ذلك يقول إن الله عز وجل قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه إذن هو توفاه قبل أن يرفعه إليه فرفعه إذن متوفا أنت الآن, الآن فقط أدركت أن الوو لا تفيد الترتيب يكون جوابك على البديهة قل يا أخي الكريم الوو لا تفيد الترتيب فكأن الله عز وجل قال يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفك أي بعد إنزالك وأين الإشكال وإنما سبق أو قدم الله تعالى ذكر الوفاة على ذكر الرفع للاهتمام بأمر الوفاة للدلالة للإشارة إلى النصارى أن من كان متوفا ومقبوضا لا يستحق أن يعبد ولا يمكن أن يكون إلها هذا هو السبب في تقديم الوفاة ذكر الوفاة على رفع لذلك قال القتاد رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية هذا من التقديم والتأخير هذا من التقديم والتأخير أي تقدير الكلام إذ قال الله يا إيشا إني رافعك إلي ومتوفيك أي بعد وهناك جواب آخر وهو أن الوفاة ليست بالضرورة للموت فإنما المقصود بها القبض فأنت إذا قبضت شيئا فتقول توفيته ومنه وفاه حسابه أي أقبض حسابه ووفيته دينه أي أقبضته دينه الشاهد من هذا المثال أن مباحث علم النحو تفيدك في تفسير بعض الآيات والأنثى لا تحصى ولا ليس المجال مجال بسط هذه الأمور. إذن هذه الزاوية الأولى التي من خلال منها نفهم ضرورة تعلم علم النحل فهم كلام الله. زاوية ثانية وهي مهمة أيضا جدا تعلمون إخوة الكرام أخوات الكريمات أن علم التفسير يحتاج لضبطه جيدا ولفهمه ولإدراك مسائله يحتاج إلى نظر وفهم كلام العلماء فأنت إذا قرأت الآن مثلا كتاب تفسير الخازن أو كتاب احكام القرآن جامل احكام القرآن الإمام القرطبي كثير من البباحث التي أشار إليها إمام الطبري في كتابه في تفسيره هي نحوية فيبدأ ويستدل على معنى الآية بمسائل نحوية فأنت الآن لو لم تكن دارسا لعلم النحو لوجدت نفسك في بحر خضم فعندئذ تخور قواك وتترك مثل هذا الخير والكنز الثمين يذهب هكذا شدًا لكن إذا كنت ضابطا لعلم النحو ومت... وقد لك إلمام به فعندئذ يسهل عليك فهم كلام أهل العلم الذين استدلوا بالقواعد النحوية الكثير في كثير من المدرات على إثبات معنى من المعاني والذي مارس دراسة بعض الكتب التفسير يدرك ما أقوله جيدا يعني يحرم الطالب خيرا كثيرا في بيان كثير من مراد المفسرين وهم يحققون المسائل التي يحققونها إذا هذه الجاوية أخرى قال ابن فضال رحمه الله تعالى وله كتاب جيد اسمه شرح عيون الاعراب يقول إن النحو علم تعرف به حقائق المعاني ويوقف به على معرفة الأصول والمباني ويحتاج إليه, أي يحتاج إليه الطالب في معرفة الأحكام ويستدل به على الفرق بين الحلال والحرام ويتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب وما فيه من الحكمة وفصل الخطاب وما فيه من الحكمة وفصل الخطار هذا مراد العلماء من قولهم إن ثمرة علم النحو هي إصلاح اللسان وفهم كلام الله الثمرة الثالثة وقل من يشير إليها وهي تفتق الذهن الذهن يتفتق بمعنى يتشع ويصير للذهن ساعة ساعة تصير له ساعة في الأفق والتصور لذلك النحو في الحقيقة هو علم رياضي بمعنى يرود الذهن على التفكير وحكني الاستنباط والتدقيق أنت تقرأ الجملة قراءة سطحية النحوي لا يقرأها قراءة دقيقة ويرى ما لا يراه غيره من خلال من بين الحروف بين الحروف يدرك أن هناك شيئا مستترا أن هناك حدثا لذلك الذهن يتفتق وإليكم نصيحة غالية من الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول لا يتعلم أحد وهذه استحضرها بارك الله استحضروا هذه الكلمة فإنها مهمة لا يتعلم أحد ما ينفعه من النحو حتى يتعلم ما لا ينفعه لا يتعلم أحد ما ينفعه من النحو حتى يتعلم ما لا ينفعه يريد الإشارة إلى بعض المباحث في النهو قد يقول قائل لا طائل تحتها نقول له نعم لكنك إذا أدركت هذه المسائل الثرعية والزيادات التي أنت تظن أنها لا تفيد فإنك ستتقن الأصول من باب أولى ستتقن الأصول من باب أولى شأن ذلك شأن الثرائل مع النواث الإنسان الذي يقتصر على الحفاظ على الثرائل فقط إذا ضعف إيمانه سيطرقه لكن الذي يحرس على النوافل إذا ضعف إيمانه يترك النوافل ولا يترك الفرائض والله مستعب قال الحد والموضوع ثم الثمر وفضله فلم يصح في فضل علم النحو وتعلمه شيء في السنة على كثرة ما يذكر المؤلفون من أحاديث في هذا الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اهدوا أهدو أخاكم فقد ضل نسان لحن أمام، هم يزعمون أن هناك شخصا لحن أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اهدوا أخاكم فقد ضل هذا كل،, كل الأحاديث الواردة في فضل علم النحو لا تصح إنما كثرت فعلا كثرت الآثار عن السلف في بيان فضل النهو ومنزلته يقول بن محمد بن سيرين رحم الله تعالى ما رأيت على رجل أحسن من فصيح. ويقول ابن ابن ثبرمة رحمه الله إذا سرّك أي إذا أحببت إذا سرّك أن تعظم في عين من كنت في عينه صغيرة ويصغر في عينك من كان في عينك عظيمة تتعلم العربية تعلم العربية فإنها تجريك على المنطق أي تحملك على المنطق السليم وتجنيك من السلطان. وكانوا يقولون النحو في العلم بمنزلة الملح في القدر يعني لا ينبغي أن يزيد على حده, ولا ينبغي أن ينقص عن حده النه في العلم, بمنزلة الملح في القدر, وقالوا الإعراب حلية الكلام ووشه. الإعراب حلية, كلام زينة الكلام وحشيه وقال بعض الشعراء النحو يدسط من اللسان الألكني الالكن يكنى اللكنة, اللكنه ماخوذ من اللكنه الانسان العرج العرجه الانسان يسمى اعرج فالالكن ماخوذ من اللكنه وهي العجمه في اللسان انسان حتى يسمى العلماء العي العي فلان عي وفلان فصيح فلان الكن وفلان فصيح اذا فاللكنه هي عجمه في اللسان الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه. الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه. يقول النحو يدب صوت من لسان الكلني والمرأ تكرمه إذا لم يلحن وإذا طلبت من العلوم أجلها سأجلها منها مقيم الألسن مقيم أي الذي يقوم اللسان. وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله. ما أحدث الناس مرؤة أحب إلي من تعلم النحو والأخبار والآثار عنهم في ذم اللحن في الكلام والتعظيم من يحشن الكلام وإظهار الكلام العربي كثيرة لا تحصى تجدونها في شرح عيون الإعراب لابن فضال وغيرها من الكتب التي جمعت هذه الآثار الطيبة التي تحفز الطالب على تعلم هذا العلم. نسبته نسبه علم النحو خامسا نسبه علم النحو إلى العلوم العربية. الإثنا عشر هناك إثنا عشر علما من علوم اللغة أولها المفردات وتسمى اللغة إذا سمعت علم اللغة بمعنى مفردات اللغة أي دراسة المعاجم العربية والنظر في المفردات الإنسان لابد مصيحة أن يجعل قسط ربع ساعة في اليوم ينظر فيها في معجن مثلا في كتاب قاموس المحيط أو حتى المعاجم المعاصر الوسيط في كل يوم لو يخصص كلمة واحدة يتعلمها فإنه سيمر عليه ظهر ستمر عليه الأيام وسيجد من نفسه أنه أثرى لسانه أثرى لسانه وبذلك يحسن به أن يأتي بالكلام البليغ الفصيح إن سنتا تقصر عنه العبارة إذا لم يجد الألفاظ المناسبة. العلم الثاني هو العلم الأول هو المفردات في ثانيا النحو. ثالثا الصرف. رابعا المعاني هذا في علم البلاغة. والبيان خامسا البيان أيضا هو من علوم البلاغة. سادسا البديع وهو أيضا من علوم البلاغة. سابعا العروض ثامنا القافية طبعا العروض والقافية العروض أعم من القافية تاسعا قرض الشعر أي كيف تنشئ الشعر كيف تتمكن من قرض الشعر حتى يسمى يسمون إنشاء الشعر القريب عاشرا الخط وهي الكتابة والإماء وهو أعم الخط يتضمن كيف تكتب كيف تكتب شكلا لأن الخط له قيمة عند العرب والإملاء أيضا الإملاء يتعلمه هو من جملة علوم اللغة العربية والمحاضرة يقصدون بها عشر العلم الحادي عشر هي المحاضرة ويقصدون بها تاريخ الأدب العربي وهو من أنفع العلوم أيضا وأخيرا الرسائل والخطب الرسائل والخطب هذه العلوم اللغة العربية إذن ينتسبون نحو إليها ذكر غير واحد من أهل العلم ابن الأنباري رحمه الله تعالى في نجهة الألباء وطباقة الأودباء وغيرهم من أهل العلم حتى الشيوط رحمه الله يذكر في المجهر ويعطي أنثير عن كل فن من هذه الفنون 12 سادسا إن مبادئ كل ثم من عشر الحد رأيناه والموضوع ثم الثمر وفضله ونسبة والوابع واضع عن النحو هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى وأبو الأسود الدؤلي إن العدول الثقات وهو من رجال البخاري ومسلم واختلف الناس في السبب الذي دعا أبو الأسود الدؤلي رحمه الله إلى ما وضعه إلى أن يضع عنا العربي فذكر روايات كثيرة عديدة وليس بالضرورة أيها الإخوة ليس بالضرورة أن يكون هناك سبب خاص ليس بالضرورة لماذا أقول ذلك؟ لأن بوادر اللحم التي ظهرت في العرب تلك الأيام كافية كافية بأن ينهض من أجلها أبو الأسود الدؤلي أو غيره من الآئمة لربع النحو فلماذا لابد أن تكون هناك حادثة يقول لك دخل بيته فقالت له ما فقال سألته ابنته ما أجمل الطقس ما أجمل الطقس فقال لها صماؤه قالت لو إنما, إنما تعجبت ولم أسأل فقال قول ما أجمل الطقس ليس ما أجمل الطقس هذه روايات ضعيفة جدا لا يلتفت إليها ولا سند لها أيضا أنه دخل السوق فسنع رجلا يقول وذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بلؤ من المشركين ورسوله ورسوله بكسر اللام والحقيقة بضم اللام ورسوله أيضا دارئ هذه كلها روايات لم تصح أي لا ليس لا نستطيع أن نجزم بأنها وقعت ويكفي أنه قد ظهر اللحن في العرب لكثرة الفتوحات فدخل العجم ودخل الناس في الإسلام اختلط العرب بالعجم فضعف اللسان العربي ضعف اللسان العربي والطبع سراق كما يقال الطبع سراق. لو عشت مع إنسان يتحدث بالفصحى ليلة نهار ستتحدث مثله دون أن تشعر ولو عشت أيام مع إنسان متفرمس يتحدث وكثر من الحاجة باللغة الفرنسية فإنك ستصبح وتتحدث باللغة الفرنسية بالضرورة كذلك اللحن العرب كانت حريصة على الا لا فإذا بهم يعيشون مع الأعاجم الذين أسلموا وعايشوهم فدخل, فدخل اللحن في كلامهم بكثرة ففي ذلك الطر حتى من اللطائف التي يحفيها العلماء أن هناك قبيلة اسمها عكاد بالدال ليست عكاد بالضاء عكاد باليمن ويذكرون أن أهلها كانوا لا يزالون على اللغة الفصحى لا لم يدخلها شيء من اللحم إلى غاية القرن الرابع سبحان الله يعني إلى غاية القرن الرابع فكان إذا نزل بهم ضيف أدعادوا أهلهم وأولادهم عن هذا الضيف يكرمونه ثلاثة أيام هذا واجب ثم يستسمحونه ويطلبون منه الذهب حتى لا يدخل اللحن إلى ألسنتهم فالطبع سراق أيها الإخوة إذا الحاصل إذا سألك سائل لماذا وضع أبو الأسود الدؤالي رحمه الله مبادئ علم وعلمنا الجواب سهل لأن اللحن دخل في لسان العرب لش بالضرورة أن تأتي إليه أو تأتي له بأمثلة لا نعلم صحتها ولا بد أن نربي أنفسنا على التدقيق في الروايات حتى يطرد ذلك فينا. ولا يرد ولا يرد علينا في يوم الأيام أن نستتساهن في الروايات. نعم إنسان قد يذكر روايات لكن يكون هكذا لعله صحيح لعله لا يصح. أما ما يذكرونه من أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو من ناول أبل الأسود الدؤلي رقعة فيها أصول الكلام العربي. وفيها بعض تقسيمات الكلام العربي فهذا بعيد جدا لذلك قال أحمد أمين في دوحة الإسلام قالت أخشى أن يكون ذلك من وضع الشيعة الذين يريدون أن ينسبوا كل شيء إلى علي وأتباعه قالت أخشى أن يكون وضع الشيع ليس بالضرورة ليس بالضرورة أن يكون علي ذي له علاقة بوضع النحو كل ما يمكننا أن نجزن به أن أبل الأسود الدؤلي وضع أساسا بنا عليه من بعده علم ما هذا الأساس لا نجد جوابا يشفي العليل ولا يليق الخوض في ذلك من غير دليل مش بالضرورة نعرف أي شيء وضعه أبل الأسود ثم جاء بعد أبل الأسود الدؤلي حمل لواء هذا العلم الجليل نيمون الأقرم وكان إماماً رأساً في اللغة العربية حتى إن أبا عبيدة لا يذكر غيره في هذه الطبقة مع أن في علماء كثيرين في طب عندما نقول حمل لواء ميمون الأقرم لا يعني أن أنه ميمون الأقرم كان وحده لا نقصد أن أشهر وأبرز من حمل لواء أنه بعد أبي الأسهل هو ميمون الأقرم رحمه الله ثم جاء بعده الإمام العلم أبو عمر بن العلاء رحمه الله تعالى وكان متشبداً في أسانيد اللغة العربية مدرسة كان مدرسة قائمة بذاتها هذا العالم الجليل وهو من أوثق الناس رواية وأشدهم فيها وأبو عمرو بن علاء لا يخفى عليكم أنه من القراء السبع كان يقول عنه العلماء إنه لا يسلق العربية تسليقا حتى بعض العلماء يقولون باللي أبو عمرو بن العلاء هو من وضع من النحر لشدة وقوته في لسان العربي بعد إذا نشوف أبو الأسود الدؤلي جاء بعده نيمون الأقرم بعده أبو عمرو بن العلاء ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي وكان الغاية في استخراج مسائل النحر وتصحيح القياس فيه وهو أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب بها طبعا وضع خمسة عشر بحرا جاء الأخفش فاستدرك عليه بحرا صناه المتدارك فصارت بحور العروض ستة عشر بحرا وأيضا قام بوضع كتاب العين المعجن المعروف المشهور وسيباويه رحمه الله في كتابه العظيم الكتاب كتاب النهو إذا قال وقال دون أن يذكر القائل إذا قال سألته أو إذا قال وهو قوله كذا بضمير غائب فيقصد الخليل بن أحمد رحمه الله كان الخليل بن أحمد آية في علم العربي ثم رعيد الأول أبو الأسود نيمون الأقرن أبو عمرو العلاء خليل بن أحمد الآن الخليل بن أحمد تكلم عليه كثيرون فجاء بعده وحمل الرأي ترأيت عنه شيبويه رحمه الله رائد المدرسة البصرية ثم في الوقت نفسه الكسائي في الوقت نفسه كان هناك الكسائي والفراء هذان العلمان رائداء المدرسة الكوفية إذا نسيبه رائد المدرسة البصرية والكسائي والفراء رائدا المدرسة الكوفية ثم افترق الناس بعد ذلك إلى بصري وكوفي لكن الذي يتمعن في تراجم هؤلاء الإعلام يدرك أن أصل النحو بصري لأن الخالد إحنا بصري وميمون الأقل بصري أبو عمرو العلاء وكلهم كانوا من البصر لذلك من أصل النحو بصري فكانت أكثر أكثر المسائل وأقربها إلى الصواب هي مذهب البصريين هي مذهب البصريين لذلك هذا السبب كثير من الناس يتساءلون لماذا كان مذهب البصريين أقوى من مذهب الكوفيين؟ جواب سهل لأن أصلا نحض الضرورة بصري ثانيا أن البصريين كانوا تشددون في النقل لا, ير... لا يستدلون على القواعد بالبيت والبيتين فقط لا يابد أن يكثر لديهم الشواهد تكثر لديهم شواهد، فيبنون القاعدة أما الكوفيون فيبنون القواعد على البيت والبيتين وغير ذلك هذا فيما يخص وابع النحو. ثم قال والاسم اسمه علم النحو أو قل علم قواعد العربية قواعد اللغة العربية. ولسمه استمداد من أين يستمد النحو مادته من أين من القرآن الكريم أعظم دليل على الإطلاق في في اللغة في النحو. هو القرآن الكريم بقراءاته الصحيحة والشاذه قراءة الصحيحة والشاذة أيضا حجة في النهر ثانيا ما صح من السنة ثالثا ما ثبت من كلام العرب نثرا أو نظما نثرا أو نظما كثيرا ما تسمعون كلمة نصر وكلمة نظم فهم يشبهون الكلام بالعقد العقد. العقد هو عبارة عن خرزات هكذا مربوطة بعضها بعض. فهذا منظوم. إذا ربطت خرزات العقد تكون قد نظمت العقد. تخيل لو أنك الآن أتيت وقطعت هذا الخيط الذي يربط هذه الخرزات، ما الذي يحدث؟ تتنافر هذه الخرزات، فسمي نفرًا. فالكلام الموزون المنظوم يسمى نظمًا. والكلام الذي ليس لموزون ولا منظوم يسمى نثرا أي متناثر تتكلم كما شئت إذن لابد من معرفة أن النحو يعتمد على القرآن والسنة وكلام ما صح من كلام العرب لكن إلى غاية 150 للهجرة إلى غاية 150 من الهجرة بعد 150 وقال بعد سنة 150 للهجرة لا يستدل بقول أحد ولو كان المتنبية ولو كان البحتورية ولو كان أبا تمام حتى بشار بن برد لا يستدل بشعره فيختم الاحتجاج بإبراهيم بن هرمة إبراهيم بن هرمة هذا آخر من يحتج بكلامه بعد 150 دخل اللحم كثيرا إلى العرب فما صاروا يحتجون بكلامهم هذا ضابط زماني ضابط زماني وهناك ضابط مكاني طبعا حتى في العصر الجاهلي لا نستدل بجميع كلام العرب في العصر الجاهلي فهناك بعض القبائل لا يستدل بكلامهم ولو كانوا في العصر الجاهلي لماذا لأنهم كانوا جيرانا بالأعاجب فربما اختلط بلسانهم ما ليس بصحيح من كلام العرب تاسع حكم تعلمه قال حكم الشارع حكم تعلم النهو الوجوب الكفائي الوجوب الكفائي فرض كفاية لا بد على طائفة من الناس أن يقوموا ويحملوا راية هذا السن ولكنه يتعين يتعين على من تصدر للتفسير وشرح الحديث وغير ذلك إنه يتعلق بالأحكام الشرعية وكلام الله سبحانه لا بد أن يأخذ قصطا من خلال به يمكنه أن يفهم كلام المفسرين ولذلك جرى العلماء على ترديد كلمة رائعة لا تخصص إلا بعد إمام لا تخصص إلا بعد إمام ينبغي للطالب أن يدرس في كل فن كتابا مجصرا مختصرًا جامعا ويكمله ينتقل إلى مادة أخرى هكذا حتى يتعلم من كل فن أصوله يأخذ من كل فن أصوله ثم إذا شاء يتخصص يتخصص هذا في علم الحديث هذا يتخصص في علم اللغة هذا يتخصص في علم العقيدة أما أن يتخصص في شيء قبل أن يلم فيقبوح بالإنسان أن يكون يحسن أن يحسن إعراب قل هو الله أحد وهو لا يعرف ما معنى أحد وهذا لا يختلف فيه اثنان أما مسائل هذا العلم فهي قواعده مسائل هذا الفن هي قواعده كقولنا الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ولكل فعل فاعل هذه القواعد التي سنطبقها إليه إن شاء الله تعالى في علم النحو العربي فنأتي الآن إن شاء الله بعد هذا المدخل أيها الاحبه نأتي إلى الشروع في شرح النظم المقدمة الآجرونية فقال الناظم رحمه الله تعالى قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور احمد مصليا على النبي المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن اجر الروم لمن اراد حفظه وعاشورا عليه ان يحفظ ما قد نثرا والله استعين في كل عمل اليه قصدي وعليه المتكل قال رحمه الله تعالى قال عبيد ربه محمد واتى بالفعل قال واستعمل الصيغة الماضي ككثير من المؤلفين في مقدماتهم يقولون قال وهناك من يقول يقول كالجزر رحمه الله يقول, يقول راجع عفو سامعي أما الذي يقول قال قد يقول قائله لم يقول بعد فلماذا قال, قال فالجواب أنه يوجه العلماء هذا بأحد توجيهين قالوا كتب المقدمة بعدما انتهى من تصنيفه عندما انتهى من تصنيف ما أراد كتب المقدمة فيكون الفعل الماضي جاريا على حقيقته قال أي قال قال عبيد ربي محمد الآن بدأ يقول ما قاله قبل أن يضع هذه المقدمة وهناك قول ثان وهو أقرب أن ذلك باعتبار ما في الذهن الإنسان إذا أراد أن يعبر عنا في نفسه يقول قلت وما زال أهل العلم هم يعلقون فيكتبون قلت هو حديث صحيح الآن قال مع ذلك يعبر بالفعل قال لماذا إشعارا بتحققه مما سيقوله إشعارا بتحققه مما سيقوله إذن فبأتبار اعتبارنا في الذهن قال شيئا ثم عبر عنه بألفاظه عبر عنه بألفاظه قال شيئا في ذهنه تصوره ثم بدأ يعبر عنا في ذهنه بالألفاظ قال هذا معنى تعبيرهم بالفعل الماضي مع أنه لم يقل بعد قال قال عبيد ربه كثير من الناس يخطئ فيظنون أن هذا اسمه وهذا خطأ قلت القصيدة المنظومة لعبيد ربه محمد عبيد ربه محمد هذا وصف هذا ليس اسمه وإنما هو وصف يقصد به رحمه الله لإفتقار إلى الله عز وجل على عادة أهل العلم معروف. فالعلماء يتوضعون هذا يقول قال الفقير شرف العمريض هذا يقول قال عبيد ربه صغر نفسه وحقرها هو له أن يفعل ذلك لما تواضعا وافتقارا إلى الله ومن افتقر إلى الله أغناه فهذه عادة أهل العلم أنهم يفتقرون إلى الله قلت أنا عبيد الله فظمنا الناس أنه اسمه أنه اسمه وفي الحقيقة وصف, وصف به نفسه توابعه والتصغير يفيد هذا تصغير طبعاً العلماء يقولون التصغير يفيد التحقير هذا على العموم لكن كما تقول رجل إذا أردت أن تصغره تقول روجي فلان روجي لكن قد يفيد التعظيم أحياناً كما قال ابن كما قال الشاعر صاحب المعلقة لبيد بن, ربيعة. لبيد بن ربيعة من شعراء المعلقات السبع من شعراء الجهلية أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وبعدما أسلم ضعف شعره فسئل لماذا ضعف شعره فقال إن الشعر أغلبه مبني على ماذا؟ على الكذب على الفخر وعلى الغزل وعلى المدح وعلى الهجاء والإسلام حرم ذلك الإسلام حرم مثل هذه الأشياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في شطر من بيته أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيت. ألا كل ما خل ألا كل ما خلى الله باطله؟ ألا كل ما خلى الله باطل ولم يأتي بالشطر الثاني وكل نعيم لا محادث زائله؟ فوجه العلماء ذلك قالوا لم يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت. لكي لا يقول شعرا وهو منزه عن الشعر ومنهم من قال ليس كذلك بل إنه الشطر الثاني ليس بصحيح كل نعيم لا محال زائل نعيم الجنة لا يزول فلذلك ما أرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفوه بشيء ليس بصحيح هو الصادق الأمين الذي ما كذب قط. يقول لبيد وكل الناس في معلقته لكل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محال تزائل وكل الناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل يقصد كل الناس سوف يموتون وسمى الموت الدويهية هل هنا دويهية للتصغير جواب لا للتحقير لا إننا للتعظيم أحيانا يكون التصغير للتواضع قال عبيد ربه فهو يحتقر نفسه يحتقر نفسه فنحن نسميه تواضع إذن فهو ليس اسمه ليس اسمه هو إنما هو وصف له واسمه رحمه الله تعالى كنيته أبو عبد الله محمد اسمه ابن أب ابن أب أبو عبد الله محمد ابن أب بن أحمد بن عثمان بن أبي بكر التواتي مولدا من قبيل التوات ودارا عاش بها ولد بقرية أولاد الحاج ضواحي مدينة أولف التابعة الآن لولاية أدرار التابعة الآن لولاية أدرار من الجزائر حارصها الله تعالى من كل سوء إذن هذا هو أبو عبد الله محمد بن أب من أب التواتي رحمه الله تعالى توفي في عام ستين بعد الألف ومئة أي 1160 للهجرة فهو من علماء القرن الثاني عشر ودفن بمدينة تيميمون دفن بمدينة تيميمون رحم الله وأسكنه في الدوس الأعلى يقول قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد واحد كيف قدم أفضل جلالة الله قدمه لإفادة الحصر فالحمد كله لله وحده لا لغيره واحمد الحمد هو وصف الممدوح بالكمال إذا وصفت الممدوح بالكمال فقد حمدته فإذا تكرر الحمد صار ثناء هذا أحسن ما قيل في الحمد الحمد هو وصف المحمود بالكمال على جهة التعظيم والمحبة وصف المحمود بالكمال على جهة التعظيم والمحبة فإذا تكرر الحمد سمن يا ومنهم من يتجوز فنقول لا بأس إذا عرفت الإنسان مثلا واحد يجي سأله يقول يا أخي مام عن الحنقول ثناء تجوز أن فيش مشكل يعني ترادف اللغة العربية لا يوجد وإنما إذا سمعت العلماء يقولون هذه الكلمة مرادفة فيقصدون على سبيل التجوز يعني ليس معنا أنهما بمعنى واحد في كل صورهما لا حتى هم سموه الترادف الترادف من أين أخذ كلمة الترادف أي هذا رضيف الآخر هذا رضيف هذا رضيف الآخر أي بعده مقارب له كما تجعل الإنسان رضيفك حتى هم لم يعبروا بالكلمة هكذا اعتباطا وإنما يشيرون إلى أن المترادفات متقاربة وليست هي معنى الكلمة هذه معنى هذه الكلمة لا من جميع الوجوه لا فالحمد هو السناء تجوزا وإلا فالحمد هو وصف المحمود بالكمال فإذا تكرر صار ثناء ويدل على هذا الحديث المعروف الذي تعرفونه إن شاء الله كلكم في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حميدني عبدي هاو الحمد فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عمدي أي إذا تكرر المدح صار ثناء عندي. ولذلك تجدون الأحاديث فيها ماذا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه حمد الله وأثنى عليه أي أطال في وصف الله عز وجل بالكمال إذا نعود قال أحمد رب الله الله في كل الأمور أحمد الله في كل الأمور أي في جميع الأمور نحمد الله وكل النعم من المورة سبحانه وتعالى سواء كان دقيقة أو جليلة فنحمده سبحانه عليها حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان مع الصحابة وشرب ماء باردا في ظل بارد قال إن هذا هو النعيم الذي سوف تسألون عنه مشيرا إلى قوله تعالى ولا تسألن يومئذ عن النعيم فاللقم يأكلها العبد لا بد أن يحمد الله تعالى عليها قال مصليا على النبي المنتقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله عز وجل عليه أي ثناؤه عليه ثناؤه سبحانه وتعالى على رسوله في الملأ الأعلى وصلاة الملائكة دعاء صلاة الله سناء وصلاة الملائكة عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كذلك إذا صلى العباد من غير الملائكة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دعاء إذا قلنا صلى الله عليه أي ندعو له بأن يثني الله تعالى عليه ويرفع مقامه ويزيده شرفا وسلم أي سلمه كان حيا من كل شئ وبعد موته يسلم الله تعالى سنته من أن تصاب بالتحريف والضياء مصليا على النبي المنتقى النبي مأخوذ من النبوة وهو الرفع مأخوذ من النبوة وهي الرفعة المنتقى أي المصطفى هو الاستفاء تنقي كما تصفي إذا وضعت الشيء في نصفات تتخيل تنزل ماذا؟ تنزل الحثالة ويبقى المعدن الطيب اللب فالرسول صلى الله عليه وسلم انتقاه الله من البشر صفاهم جميعا فبقي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو على رأس العباد جميعهم فالمنتقى والمصطفى بمعنى متقارب على النبي المنتقى وآله الآل آل النبي عليه الصلاة والسلام هم قرابته المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب أبو واحد قرابته المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب وأزواجه وذريته قرابته المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب وأزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم كلهم آله وآله وصحبه صحب جمع صاحب كركب جمع راكب وآله وصحبه ذوي التقى وبعدو وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من التقديم إلى قلب الموضوع كلمة يؤتى بها من التقديم من المقدمة إلى قلب الموضوع وبعد فالقصد بذا المنظوم أي هذا النظم الذي ألفته فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور بن آذ الروم فالإمام الآجر الرومي هو الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن داود المغربي السنّي، والنالكي رحمه الله عرف ابن ابن الروم قيل في معناه أغوال كلها تدور على أنه الزاهد الفقير الزاهد الفقير، وهو من علماء القرن السابع الآجر الرومي من علماء القرن السابع توفي في في سنة مولماء القرن الثامن مولماء القرن الثامن توفي في عام 23 بعد 700 في 720 وثلاثة وعشرين للهجرة إذن هو يقول رحمه الله تعالى أنا قصدت بهذا النظم أنني أنظم ما نثره الإمام الآذرومي مسهلا لماذا مسهلا لحفظه لأن الناس تستطيع أن تحفظ النظم خاصة إذا كان على مثل هذا البحر بحر الرجز والرجز سهل نظمه سهل حفظه لذلك يسمى حمار الشعراء قال تسهيل منثور ابن آج الرومي تسهيله لماذا قال لمن أراد حفظه يعسر عليه أن يحفظ ما قد نثيره أي من لن يستطيع أن يحفظ النظر فأنا وضعت النظم حتى يسهل حفظه وجبلت النفوس على استسهال النظم أكثر من استسهال النفر قال خاتما عن النحو الذي بدأ به مقدمته فقال والله أستعين واحد والله استعين. أي قدم لفظ الجلال الله يفيد الحصر أن الاستعانة تكون بالله وحده لا شريك له والله أستعين في كل عمل جميع الأعمال أستعين بالله عز وجل إليه قصدي أي مخلص الله في عملي وعليه المتكل أي وأتوكل عليه في أن يسر لي يسر لي إتمام نظم هذه المقدمة التي وضع الإمام الآجرومي ويربي فينا هذا النظم رحمه الله يربي فينا الأدب مع الله عز وجل أولا نفتقر إليه ابتداء ونثني عليه سبحانه وتعالى ونستعين به ونصرح بالتوكل عليه وحده لا شريك له ثم شارع رحمه الله تعالى في نظم ما ذكره الإمام الآجرومي رحمه الله فقال إن الكلام عندنا سلتستمع نظر مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى ونأتي إن شاء الله تبارك وتعالى على شرح هذه أو هذين البيتين في المجلس القابل إن شاء الله تبارك وتعالى ونكتفي بهذا القدر نكون إن شاء الله تعالى الحمد لله قد وفقنا الله عز وجل لشرح مدخل الماضي رحمه الله دون أن ننسى مبادئ علم النحو العربي تلك المبادئ العشرة نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك كله وقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خيرا فمن كان لديه سؤال يتعلق بما ذكرناه في هذا الدرس فليتفضل جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله. لا أدري ما, ما الذي حدث. فقد حدث هناك انقطاع مرتين. لا أدري ما الذي حدث المهم. ماذا قال؟ مارك الله فيكم جزاكم الله خير على كل بما أنه قد حدث انقطاع مرتين كل الأسئلة التي كانت ظاهرة على اللوح فهي لا تظهر الآن فمن كتب كان قد كتب سؤالا فرجاء يعادف كتابته فقد حدث هناك انقطاع مرتين بقل... سلام عليكم ورحمة الله اين توقف بنا الكلام بارك الله فيكم اين توقف <متصفيق> الكلام اختفت كلها آه لم أبدأ الإجابة بعد ماشي نظر قرأت سؤال الاخت أم عبد تقول كيف يمكننا التمرن على قواعد هذا العلم هل هناك أو هل فيه كتاب تنصحوننا به؟ الجواب لا يمكن لأحد أن يتعلم ويتمكن من علم النحو إلا بأمرين اثنين الأول هو إكمال هذا العلم كتاب مختصر يكمله لا بد من إتمامه ودائما أشبه لإخواننا الكرام علم النحو بلعبة فكرية ذهنية تدقيفية رائعة وهي لعبة البازل. البازل هي خارطة مقطعة أجزاء صغيرة يلصقها من يريد أن يركبها. فإذا رأى هو في بداية الأمر هل تسمع الآن يعني؟ أنت نعم. إذا رأى الإنسان هذه الخريطه هذه المقطعة بذلك الكم الهائل ماذا يسمع فإذا خاف من دخول هذه من بداية هذا التركيب فإنه سينصرف لكن لو أنه علم أنه أن الشيء سيتركب شيئا فشيئا فإنه سيجلس ويبدأ يركب كيف سيركب فإنه سيركب قطعا من هنا وقطعا أخرى من هنا قطعا من الوسط حتى تك تبدأ تبدأ الصورة تكتمل لديه شيئا فشيئا فعندما يقطع شوط في وسط الطريق تبدأ تظهر له صورة جيدا فيتمكن من الشيء ويصير متقنا لما يصنع كذلك علم النحو الإنسان إذا صار يبدأ يقرأ الاع الاعراب ثم يقرأ علامات الاعراب ثم يقرأ المرفوعات والمنصوبات فإنها ستكتمل لديه الصورة إذا واصل في طالبها أما لو توقف عند نصف الكتاب فإنه لم يصنع شيئا هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهو التدرب والميران على الإعراب لابد من الإعراب بل لابد من الإكثار من الإعراب لماذا؟ لأن الإنسان الطالب إذا أعرب فإنه سيسأل لماذا أعربت كذا بكذا فسيجيب بماذا؟ بالقواعد يستدل بالقاعدة فهو بهذا يراجع نحو ويتمكن من ذلك حتى يصير النحو له سجية دون يصير يتكلم ولا يخطئ في كلامه ويعرب اعرابا جيدا دون تكلف يصير له سجية لكن هذا بالتمرين ونحن ان شاء الله تعالى سنعرب وسنأتي على التركيز على هذه النقطة لكن في الدرس الرابع أو الخامس أي بعد أن نقطع شوطا في شرح هذا النظر، فإن الإعراب سيفرد نفسه علينا ونحن نأتي بالأمثلة. لذلك هذه أحسن طريقة. إذن إكمال الكتاب ثانيا كثرة النيران على والتدريب على قواعدنا. كنت إن شاء الله قد أجبت عن كلمة اللغة. سؤال أخينا العزيز أبي عبد الرحمن الأندلسي. كنت قد أجبت لما يعني هل سمعتم الجواب عن اللغة أو لا الكلمة اللغة التي سأل عنها أخونا أبو عبد الرحمن هل يقال لا نعم الأخ أبو عبد الرحمن حفظه الله أجزاه الله يسأل يقول يقول قولهم في الأجمل متأ متأخرة اللغة العربية خلاف عبارة اللسان العربي رغم أننا نرى أن هذه العبر أشهر في لسان الشرع وأكثر ذكر أضف إلى أن حتى في اللغات الأجنبية يقولون مثلا وكلها تعود للصب اللسان قال والشيء بشيء يذكر ما هو أصل كلمة اللغة هل هو من اللو أو شيء آخر الجواب عن ذلك كلمة اللغة أو كلمة اللسان هي صحيح أنها وردت في القرآن الكريم ولكن لا يعني أنه لا يجوز أن نقول اللغة لا من أساليب العرب أنهم يعبرون عن الشيء بأالته يعبرون عن الشيء بأالته كما يعبرون عن الشيء بأجزائه يقولون مثلا تحرير الرق باء تحرير العبد كذلك يعبرون عن الشيء بأالته فقالوا اللغة صمة واللغة لسانا لأن الإنسان يتكلم باللسان الإنسان يتكلم باللسان وهذا لا يعني أن أنه لا يوجد بإكامة كلمة اللغة ولكن استعمال كلمة اللغة ثبت في الأجمنة المتقدمة أيضا ليس فقط في الأجمنة المتأخرة فما زلنا نسمع كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه كلام ابن السعود يقول لك هذه القراءة بلغة بني هديل على لغة بني عقايب وغيرها كذلك ثبت استعمال كلمة اللغة في كلام الجاهليين استعمال اللغة بمعنى أو استعمال اللغة بمعنى اللسان هو استعمال جار حتى في العصور المتقدمه وهل هي مشتقة من اللغ؟ الجواب نعم، مشتقة من اللغة لكن ما معنى اللغة في اللغة العربية هي الكلام. اللغة في اللغة العربية هي الكلام. ولن لغى أي تكلم لكن ضاق استعماله وهذا يخفى على أحد إن شاء الله منه أن اللفظ اللغوي قد يضيق معناه قد يضيق معناه في الاستلاح الشرعي أو العرفي ومثلا كلمة الصلاة ما معناها في اللغة هي الدعاء لكن في الاصطلاح الشرعي والعرفي ضاق معناها صار تطلق العبادة خاصة كذلك اللو هو مطلق الكلام لكن صار في استعمال العرف الآن عندنا إذا سمعنا كلمة اللغو فإنه هو مع فإن معناه هو الكلام الذي لا ينفع أو الذي يأثم صاحبه نأخذ من اللغو لكن ضاق معناه في الاصطلاح الشرعي والله آمن ثم أخشى أن شيء هذا يقول قلت إن محمد بن الجزائر وبعض الأهل يقول إنه شنقيطي ما هو الراجح ما هي الذين يقولون إنه شنقيطي لعله لعله أقول لا أدري لعله نزل شنقيط لعله ذهب ورحل إلى شنقيط فينسبو فينسبونه إلى شنقيط منزلا ينسبونه إلى شنقيط منزلا ولا يعني أنه شنقيطي بل الثابتة أنه جزائري من أدرار كما سبق بيانه بالله هذا له مؤلفات كثيرة وله نظم آخر عن الأجرومية غير هذا له نظم آخر عن الأجرومية غير هذا يعني يفصل في أكثر لكنه لم يصلنا لما وصلنا هذا النظم المبارك هذا يقول سلام عليكم بارك الله فيك لم يكن اي لم يكمل الاخ مصطفى السؤال الذين درسوا سنتين هذا يقول التمات على هذا النص محقق المضفقه في بعض التعديل من طرف الشيخ أحمد الحازمي فهل طلعتوا عليه نعم لدي هو ليس فقط الشيخ أحمد الحازمي الذي تصرف فيه بل سبقه كثير من أهل العلم إلى تصحيح خاصة في الخاتمة حيث توصل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوب ومن الشرك الأصغر الإنسان يجدنبه لعدم وروده عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين لذلك غيروا آخر النظم سنأتي إن شاء الله تعالى عندما نأتي على خطل هذا النظر نضيّن موطن التصرف. بارك الله فيك جزاك الله فائد بارك فيكم بارك الله يا أخي مصطفى والشرف لنا أيضا جزاكم الله خير جميعا هل يمكن في لغتنا العربية إدخال كلمة أجنبية كثر استعمالها بين الناس هل يمكن في لغتنا العربية إدخال كلمة أجنبية كطرس تأنيبنا؟ والله لو اتبعنا هذه قائل الشيء لا أدخلنا كل اللغة الفرنسية، لا كل اللغة الفرنسية الآن شرع عربي لماذا؟ لأن الناس كلهم يستعملون الآن اللغة الفرنسية. لذلك عندما التعريب أظن أن الأخ أبي نصرح حفظ الله. يريد أن يقيس على التعريب اللفظة المعربة. اللفظة المعربة إنما استسيغت لإدخال العرب الأوائل لها في لغتنا لإدخال كان لهم ذوق كانت لهم ضوابط كان لهم علم فأدخلوا تلك الكلمات في لغتنا فصارت معربة فإذا كنا لا نستدل لا نستدل ولا نحتاج. بكلمة عربية نطق بها عربي بعد 150.